قمر قمر قمر كا من درر قمر قمر, قمر, قمر من درر درر قمر قمر من درر قمر من درر شعبنا ازدهر بمولد الغرار بمولد الغرار شعبنا ازدهر قمر شعبان نجدها بالنور والبهاء وعقده زها بانفس الدرر شعبان نجدها بالنور والبهاء وعقده زها بانفس الدرر بانفس الدرر قمر قمر قمر يعقد من درر قمر قمر قمر يعقد من درر شعبان نجدها مولد الغرار بمولد الغرار شعبا نزدها قمر قمر قمر حسيننا اطل بنوره وهل بطهره اختسل البدر وافتخر حسيننا اطل بنوره وهل بطهره اختسل البدر وافتخر البدر وافتخر قمر قمر يقدم من درر قمر قمر قمر يعبد من درر شعبان ازدهر بمولد الغرور بمولد الغرور شعبان ازدهر قمر قمر قمر وتؤام الابه والفضل والوفا عباس قد اتى للسبط المدخر وتؤام الابه والفضل والوفا عباس قد اتى للسبط المدخر قمر قمر قمر يعبد من درر قمر قمر قمر من درر شعبان ونزل بمولد الغرار بمولد الغرار شعبنا نسدا قمر قمر قمر بمولد السجاد تكتمل الاعياد فسيد العباد كالكحل للنظر بمولد السجاد تكتمل الاعياد فسيد العباد كالكحل للنظر كالكحل للنظر قمر قمر قمر يعقد من درر بمولد الغرر بمولد الغرر قمر قمر من درر شعبا نزدها بمولدي الغرار بمولدي الغرار شعبا نزدها قمر شعبا نذو اسرار بمولد الابرار غره اقمار وقلبه نغم شعبا نذو اسرار بمولد الابرار غره اقمار وقلبه نهار وقلبه نهار قمر قمر, قمر مولى دي الغرار بمولى دي شعبان نسدا قمر قمر قمر